صادقين؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزاع؟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 فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يضني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا